يا علي يا علي يا علي يا علي يا حيدر الى حضره مجيري الى حضره اميري رساله في عودتها لك يا في عودتها لك يا حيدره اهديها الى حضره القلم عندي إليك رمشي العيوني وحبر قلم العشيق دم الجبوني علل شخصك تعبر كل بنوني إلك بيع وعهد يبضل منوني الورق صفح الضميري إلى حيدر أميري الورق صفح الضميري إلى حيدر أميري يا حضره مديري الى حضره اميري رساله بيعوديها بدك يا حضره اودي لك علي في عهدي يا شوال ولك قلب الموال الليله مشتاق يهب صب الصحان هل شوق حراق مسح حبر القلم وسقوط الاوراق اودي لك علي في عهدي يا شوال ولك قلب الموال الليله مشتاق يهب صب الصحان هل شوق حراق مسح بر القلب وخطوط الأوراب إن شف يمك نميري إلى حيدر أميري إن يمك نميري إلى حيدر أميري إلى حضرت مجيري إلى حيدر أميري رسالة في عوديها لك يا حيدر أهديها رسالة في عوديها حيضر أميري، حيضر أميري يا حجر طنيري يا, علي، يا, علي، يا, علي، يا, علي، يا الفرض ما بيطعوم صدق بلادك اذا ما مر اسم حي درب ولي الله تنكر عندنا ديبيان على سطور الذكور مذكور انسان وفي الذكرين اصيري إلى حيدر أميري وفي الدقري نصيري إلى حيدر أميري إلى حضرت مجيري إلى حيدر أميري رسالة في عوديها بلك يا حيدر أهديها رسالة في عوديها يا علي, يا علي, يا علي, يا علي علي علي علي على الكعبه عشيقنا وبينات الدار شريت نفوسنا صرت الهمش عارف لق جمره محيب قلبي بدي اسعاف طين اللي يضيقك تعلي خسر معاند في الهجيري الى حيدر اميري معاند في الهجيري إلى حضر أميري إلى حضر أميري إلى حضر في عوديها بذك يا حضرة هديها رسالة في عوديها بذك يا حضرة هديها الهندسة الصوتية علي السعيدي التوزيع عامر الطائي ادا الرادود الحسيني فاضل العبادي الكلمات للشاعر الحسيني سيد هادي الموسوي التصوير والمونتاج مرتضى الحسيني